لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغربك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم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 ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنة الناس عظيم التي وعدتهم ومن صلح, ومن صلح من آبائهم وأزوابهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات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 قالوا ربنا أمدتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى قروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إلَّا مِن شَكْرٍ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 فكفروا فأقذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب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 وَإِنَّكَ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصَمُّكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ الظَّاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ إِنِّي أخاف عليكم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني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 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا ابن لي صرح العلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأضل عائلة إله موسى وإن لأرضه كاذبا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 فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفّار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُم أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يحرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقوم فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها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 فيكم رسولكم بالبينات قالوا بلق قالوا فدعو وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إن لنا نصر رسلا ولذين آمنوا في الحياة الدنيا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 هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سنكار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 لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آذنوا وعملوا الصالحات ولا قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن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 119. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 110. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا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 الحمد لله رب العالمين. قل إنني نهيت أن أعبد الذين سدعون من دون الله لَمَّ لَمَّا جَاءَنِي البَينَةُ مِنَ الرَّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هو الذي خلقكم من ترار ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمّاً ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويمين فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون فيه آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون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 كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب زغنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين فَصِبْ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِ مِنْهُمْ من قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخفر هناك المبطلون اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَسْتَغِلُّوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتَهُمْ وَأَثَرَ فِي الْأَرْضِ فما أغنى عنهم ما كانوا يكفئون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما ما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمنا بالله وحده وكفّرنا بما كنا به مشركين فلم يكفّرهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هلالك